بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي دمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحصمة وما أذراك ما الحصمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة